الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحظم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن إن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة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 أولئِذَ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرَهُ وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا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 ان لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا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 يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 تَتَسَائَنَسُ وَتُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّنْكُم تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون غليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بنيهن إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب ممنون لا ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي لا تكره فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرضه الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعرة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب دربي يوقد من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 شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه, موج من فوقه سحاب مات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن إن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون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 على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي بين يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله بالرسمولي واطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابون أم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا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 فائزون، وأقسموا بالله جهدا إيمانهم، لئن أمرتم لا يخرجون، ولا تقسموا طاعتهم معروفة، إن الله خبير.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 وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف النوم في الأرض كما استخلف الذين من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 من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الرهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم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 كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات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 او بيوت آبائكم ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه. أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن